وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعًا وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِيْ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِيرُ أَهْلَنَا احفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير